بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما فيه Amen. O, mehnekom wa очку tu Uh no. no. What an ounce مهطعين مطنع رموسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هراء وأنذر الناس يوم يأتيهم Altyazı <tus> صراطك المستقيم اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فبتدنا وما قصرت عمينا. šiuo metu اللهم اجعلنا ووالدنا من الفائزين اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عن تقال من النار اللهم ولا تخرجنا من رمضان إلا وشملتنا ووالدنا اللهم فينا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسلمين بالنعيم للمحسنين فان لم يكن من بيننا محسن فاهدنا الى سعة رحمتك اهدنا الى سعة رحمتك فان رحمتك وسعت كل شيء نحن شايد فأبلغ وما حَجَبْتَ عَلَيْنَا مما نُحِبْ فَاجْعَلْ مُفَرَاغًا لَنَا عَلَى مَا تُحِبْ لَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم فرِّجْ كَهَمَّا الْمَهْمُمِينَ وَنَفِّسْ كَرْبَ الْمَكْرُوبِينَ وَقَضِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ وَاشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَ الْمُسْلِيمِينَ برحمتك يا أرض فرق هذا الجمع الكبير إلا بذنب مغفور وعمل مشهور وسعي مشهور يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التوير يا من يقول لشيء كن فيكون يا ناصرق عفار والمساكين يا قوي يا عزيز اللهم إن الطهدين في دينهم اللهم كلهم مؤيدا وظهيرا ومعزيا ومعززا ونصيرا اللهم أطعم جائعهم واكسعاريهم واحمل كافيهم اللهم كل مساكرهم التي التي أريقت ولأطفالهم الذين يتموا ولمساكنهم التي هدمن ولنسالهم التي هم من يا قوي يا عزيز اللهم اجعل شهد عدوهم في سفاد وأمره في وبال اللهم اجعل الدائرة على والمشركين وجبر أعداك أعداء الدين وجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نعوذ بحطك من سفطك وبمعافتك من عقوبتك ربك من كلام سيثناء علي لي أنت كما على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته